بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هجل بني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا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 وكان وعدا مفعولا ثم ردنا لكم الكروة عليهم وأمددناكم بأمواله وبنين وجعلناكن وجعلناكن أكثر نفيرا إن أحستم أحستم لأفسكم وإن أساءتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدتُّمْ عُدْنَا وَأَنْذَرَنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا بيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما ويدع الانسان بالشر ضاء او بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل وال نها رأيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتقو فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا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 ومن ظل فإنما يظل عليها ولا تزروا أزرة وزرة أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدم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 أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مذمن مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُ هَا أُولَئِ وَهَا أُولَئِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا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 اِنَّمَا يَعْلَمُ غَيُّ نُدَاكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْضُلْ لَهُمَا دَنَا حَضْرُ اللُّطْفِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقَرَّب بِرَحْمَةٍ مِّمَّا كَانَ رَبُّكَ صَغِيرًا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 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربك كفورا وإنما تعرضن عنهم بتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد من محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء وقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم سؤلة ولا تمشي في الأرض مرحى إنك لن تخرق الأرض لن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها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 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُرًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتًا أَيْ يَفْقَهُهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَأْ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَى أَجْبَارِهِ النُّفُورَ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجواب إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا إذ يقول الظالمون إنت تتبعون إلا رجلا مسحورا أضرك يفضّر به لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله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 فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُوا قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثٌ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحنكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكينا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعضا نبين على بعض وآتينا داود زبورا قل دع الذين زعمت من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 اقْتَمُوا بَصِيرَتًا فَظْلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِمَا لَمَسْ وَمَا قَدَّمَ وَمَا أَخَّرَ وَأَنَّا قَصَصْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ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 ارمَت علي لا ان اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان مجنا ن مجزا وكن واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعيدهم وما يعده الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا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 افا من ت ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ام انت ان يعيدكم في يتره اخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرت فيغرقكم بما كفرت ثم لا تجدونكم علينا به تبيعة ولقد كرنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم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 ولا تجد لسنة تحويلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهدد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا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 قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتهم من العلم إلا قليلا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 فأبأ أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض يبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعلى بعثة فتفجر الأنهار، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا.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 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِلَ فَلَا تَجِدَ رَهْمَ أُولِي الْأَمْرِ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُنَّةً مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا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 قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه وجعل لهم أجل لا ريب فيه فأما الظالمون إلا كفرا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا ل أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان خطورا ولقد آتينا موسى تسع بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك فقال له فرعون إني إني لأظنك موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر إني لأظنك فرعون مسحوراً فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده إلى بني إسرائيل سكل الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا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 ان الذين يرتلون العلم من قبله ذا يتلا وعليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحانا ربنا ان كان وعد ربنا لمفصولا واخرون للاذقان يبكون يزيدهم خشوعا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن وكبره تكبرا